129-قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 120-قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى 129-والإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق 120 وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 122-فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 أجونا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم وَلَنَا أعمالنا ولكم أعمالكم وَنَحْنُ له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأتم أعلم أم الله 119-ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 110-تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون